وَأَن زَلْنَ مِنَ السَّمَائِمَا أَمْ بِقُدَرِ فَأَسْكََّهُ فِيأَرُم وَإَِّ عَ ذَهَا بِم بِهِ لَ قدِرُون فَأَن شَنَ لَكُم بِهِ جََّاتِ مِنَّخِيلُِون عِنَبًا لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَمُوتُ بِالْدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ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 إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حين الْعَذَابُ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ